الهول اخذ قلبي عباس توطن بحبي الهول اخذ كم في عباس توطن بحبي كل اللي ما يعرفونه راوي وسطونه دومه كل اللي ما يعرفونه دومه دومه اگد راوي وسطونه دومه الهول اخذ يا بض توالوا وحبينا اصباح المريخ شاعر قال شعر الحيدري قال بالمطلع كافر صف وقال المشتري اصباح المريخ شاعر قال شعر الحيدري قال بالمطلع كافر صف وقال المشتري هالشارع طارد بيده لا لا راسا عيد من هولا قد قلبي من من اكيد راوي وصلونا يا جماعه كل اللي ما يعرفونا هم ريناردو ما اكيد راوي وصلونا يا جماعه مدخل وصف البشار بعدا ويسمونه باسمه اي سو قالو قمر خلي هالقد ما حلو دخلت بوصف البشا بعدا ويسمونه باسمه اي سو قالو قمر لو على الشمس عينا صين الضمض واها وتقعي لو الشمس عينا صين منو اللي اخذ قلبي استوطن بحبي منو اللي اخذ ما يعرفونه وحبي هو عند من الزغر تجري من يمنبعاية الخوة وعلي دقها يم المشرعاء هو عند من الزغر تجري من يمنبعاية الخوة وعلي دقها يم المشرعاء هو عند من الزغر فجر من يمنبعاية الخوة وعلي دقها يم المشرعاء السهم صحب عينه سحم صحب عينه منه لاخذ قلبي استوطن بحبي منه لاخذ قلبي استوطن بحبي منه لاخذ قلبي استوطن بحبي كل اللي ما دنيا من هو يا من تبخل علي ما انزل دمعتي بس اروح الحضر دا هو حاجتي يا من تبخل علي ما انزل هو حاجتي ما ونزل جمع الهامي امسح حجب فيامي من هولا اخذ قلبي استوطن بحبي من هولا اخذ قلبي استوطن بحبي من هولا اخذ كم في كم ضيق استوطن بحبي اللي ما يعرفونه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 Amba Amba go money buhubi Hola khad qalbi habas dawtan buhubi habas look at me